Vagyj meg a szó szó a szó a szó, kivívja, ez a hőmérséklet felül a a játékot, és a szó szó a szó, tároljuk, és ez a két. Vagyj meg a a فوق على القمة وبس مشكلتي انها بتهمني مشكلتي اني بنزاش فهم اللعبة عرف الغشاش نحط الكلمة كلمة على كلمة خزك دينك كانها رشاش ولك بس مشكلتي اني بنساش والعادة هي مش منيحة الماضي سنو المستقبل يخطط كيف عدينا الحاضر غاب ونسي اللي راحو احنا مننساش احنا المندريها امورو كلها مليحة مليحة صارو شبيحة باب باب الخماري الاسودية اسكت وامسك بالمقوة دي اصل يسيك دي علينا عالدايا ساقدو يسوق شايفين اللي بتخلق قسطرة هادي وجواتك معفره دفن امومك بالمكبرة وانا نجمع كلمة كلمة على كلمة الكلمة كوية زي هذا الهمة تطلع فوق لفوق على القمة وبس مشكلتينها بتهمني مشكلتيني اني بنساش فهم اللعبة عارف الغشاش نحط الكلمة كلمة على كلمة تخزك دينا كنهر الشاش وانا كلمة كلمة على كلمة على القمه وبس مشكلتي انها بتهمني مشكلتي اني بنساش فاهم اللعبه عارف الغشاش احط الكلمة كلمة على كلمة خذ دينك كان هرشاش بس مشكلتك اني مشكلتك اني مشكلتك اني بنساش فاهم اللعبه خيالي مش فاهم حالي بس عارف مين لبس وايش صبلي في كاسه تمي دمي ما توقف عمي دلصو احنا بنقرا انت لكتب اغنيات حزن واغنيات حب اغنيه ثوره سمع الحضارة خلي الحضارة صوت تسمع ناس عيونها غربت في ناس عيونها لسه بتلمع لفدور تشوف مبتسمع وبسمع صوت الصمت هتسمع ليها ثم كلمة كلمة تخزك جسمك ثم كلمة كلمة تخزك جسمك إلي كلمة كلمة كل كم بدك علك نعم لا ما منعلك من ليك المخرج قد ما نعيدلك من ليك المخرج لو بمتها نخطب للناس من دون جها مش بس الكيم نقعد ساعة إلي كلمة كلمة مش تنسيها وانا جمع كلمة كلمة على كلمة كلمة كويه زي هزا الهمة تطلع فوق لفوق على القمة وبس مشكلتينها بتهمني مشكلتيني اني اش فهم اللعب يعرف الغشاش نحط الكلمة كلمة على كلمة تخزك دانا كانها تطلع فوق لفوق على القمة وبس مشكلتي انها بتهمني مشكلتي اني بنساش فهم اللعبة عرف الغشاش الحط الكلمة كلمة على كلمة خسك دي انا كان هرشاش